A'udhu billahi min al-shaytan ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayub, izna darabbahu, an nimasni yadzur, wa anta arham arrahim.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 إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فلذا في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين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 وَإِنْ أَدَرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إلَى حِينٍ قَالَ رَبِّ أَحْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما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 ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء وإلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم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 Zalik bainallah, Allah, dan al-haq, dan Allah menghidupkan orang mati, dan Allah atas segala sesuatu berkuasa. Dan saatnya akan tiba, tidak ada yang dapat Allah menghantar orang mati ke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 وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدٍ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 يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد Kul maa aradu an yakhrudu minha min gom min uaidu fiha waduquo azaab al-hariq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 Wahduhulah al-Tayyib min al-Qoul, wahduhulah al-Sirat al-Hamid. Innaal-ladin kafaroo, wa yasuddun an sabiilillahi, wa al-Masjid al-Haram al-ladhi ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم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 فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين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 Wabashir al-Muhsineen Sadaq Allah